رغم مصابي غافل ما زلت لم يعرقت بي أوجعيني لم أعد أخشاك إني بيت أهواك إذا ما تهتويني إن طيري من التحليق هاتي كل ما من جور السنين وأريعي لي أصناف المآسين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 واجتي اوجد مكتوب بالفتح المظلم المظلم يجراح يومما اضيع ولكن انت كالقطرات في بحر يقين اوجري رب جرحا لا همنا وتقيصهم تلك <تصفيق> في بعد في بعدي فما بمن بالنفس عن عيش الوجود وانتطيش رمطيش العادر رشدا ارتقى بالروح عن وحل وطيني